بشرين وملذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَّبِعُ إلَّا مَا يُوحى إلي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 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين